Ilioko katika kitabu salihin ಇೋಕೋಕಟ್ಟ ಕಚಾರ್ಯವಸಾಲಹ ಅಂಬಾವು ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಕೆ ಸಿ ಕ್ಯೂವ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕೆ ಸಿ KCQ 450 Anasema ime ಈ gari ಗರಿಗೇ تُنَلِلِي يا إخوانا حديث يا موشو كتكباب والصبر أما يتاجى إمام النووي كواني حديث يا موشو يملنق والصبر حديث هي منكم بوكا تليازك ويزنكم زي أمباويني حديث يا أبو إبراهيم عبدالله بن أبي أوف أبو إبراهيم عبدالله بن أبي أوف رضي الله عنه تُمِي عليه الصلاة والسلام أنا سيما يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوى وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاسْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُفُ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم آه حديثه أيها الأخوة تليزكو إذن قمزيكت كدرس إليو بيتا نا Inna zungumzi ya kuhusu au mada inayuhusu hadithi hii ni mada ya sabr Diyo mana imamu nawawi akayweka hadithi hii katika Mlangu wa sabr katika riyadh wa salihin Walakin kwa sababu ya kupaata faida Zaidi inayuhufungamana au zinazo fungamana na hadithi hii Hatuku zungumzi ya masale ya sabr pekiyake katika hadithi hii Munakumbuka يا قوم بتكفوا عنوان او موضوع مهم ينهوشيانه هي حديث ولسما يا قوم الحديثي استملا على جمله من الاداب ومن احكام الجهاد حديثه يمسسنا بعض او جمله من الاداب zinazo husiana na masala ya jihad al jihad fi sabilillah au ahkam za jihad fi sabilillah na kadhalika ba'd al fawaid zinazo husiana na al jihad في سبيل الله جهات في سبيل الله ايوال اخوة wengi wetu tuna fahamu au taqriban sote tunelewa mana ya جهات في سبيل الله tunajua nini manake na tunajua tukitaja masale ya جهات tunazungumzia nini hadithi hii ndaniyake inatuelezea baadhi ya adab baadhi ya ahkam zinazo fungamana na جهات جهات في سبيل الله na hini kuonesha ya kwamba جهات في سبيل الله ni jambu ambalo lina lina lina mpangilio wake maalum lina shurut <clears throat> lina ahkam lina adab na kadhalika lina qawaid maalum ambazo wanazuuri wamezitaja <coughs> katika vitabu vya kielimu vinajulikana kwa sababu ya wakati hatukutaja adabu zote zinazofungamana na jihad lakini tumechagua zile adab zilizomo ndani ya hadithi hii peke yake kwa hivyo tukaanza kutaja adabu ya kwanza mina, min min hadhihi aladab <coughs> au min hadhihi alahkam jambo la kwanza tulisema tahari au wakati نشاط النفوس وادراك فضيله اوقات الصلوات na addua moja katika adab za jihad dnilzo mondania hii hadithi ni kuwa waislamu wakati wa jihad wanatakiwa watafute au waangalie zile nyakati ambazo nafsi ndani yake zinakuwa katika hali ya نشاط kadhalika wa islam wa nafa' wakati wa jihad waangalie au wategee zile nyakati za sala na nyakati ambazo ndani yake inakuwa ni ahra liqabuli ad-du'a liqabuli ad-du'a na maneno haya yamo ndani ya hii hadith na ndio maana ikawa ni moja katika zile adab au zile ahkam na maneno haya yanatokana na kauli ya Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu aliposema intadhara hatta malat ash-shams Tume alayhi salatu wa salam alisubiri Mpaka juwa likapendukia Taza kule kusubiri Mpaka juwa likapendukie Ni alama na ishara kuhonesha Ya kwamba jihad Ina nyakati zaki Waislamu hapijani jihad wakti wot, wa wote Walakin kuna nyakati fulani Ambazo wa islamu wanafaa Wazifatiliye na wazi Wazichunge Kwa sababu ya hii hikma ambayo wameitaja wanazwoni Nashato nüfus Nafsi zinakuwa katika hali ya nashato Na hikma nyingine ني ادراك فضيله اوقات الصلوات والدعاء ني كفطا فضيله ينياكهات الصلاه الجهاد ان بجنيه ومثلا اوقات في اوقات الصلوات وقت صلاه الصبح او وقت صلاه الظهر وقت صلاه العصر صلاه المغرب تسعى الى توافقان جهاد ينياكهات هذه الصلاه ان حكمه دنيئه هي ان يكون انكوني حريون لقبول الدعاء دعاء ينقبل واسلامه ان ينونيكيا مع الله سبحانه وتعالى كمومبا وشندي نا النصر وتمكين ان يكون لي سهالي الله سبحانه وتعالى كويتيكيا دعاء yao kuwafikiana na nyakati hizi الامر الثاني من هذه الاداب كذلك تلتجا ني عدم تمني لقاء العدو ني و الاسلام تنفندشوا kupitia kwa hadith hii miongoni maadab al jihad wa muslimu au muslimu hawafai kutamani kukutana na adu hata wakiwa katika azal ma'raka Ha wafai kutamani kukutanana na adui. Namtume alayhi salatu wa salam alipo sema mani nuhaya. Walikuwa wanakaribiyana kukutanana na aada. Aadao al-Islam, aadao al-Muslimin. Li-i'lai kalimati, kalimati al-Islam. Lakini pamoja na hayo. Hai pendekezi. Wala si jambo linalo pendekezi wakatika u-Islam. Kuwa wa-Islamu. Hatta wakiwa katika ardi al-Ma'raka watamani kukutanana na madui. Hawa tamane jambo hilo Hile kukutane na adui Nikuwa ni jambo litakua limebidi lime kuwa Jambo ambalo lime simama Tayari Hawa ni aadao al-Islam Hatha huwa al-fariq Al-ladi yukatilu al-muslimin Tasa pale isha kuwa imethubutu Ndiyo wa Islam wana, wana beba silaha Wana pambana nao Kama mnafujua katika vile ahkam al-jihad Lakini kuwa wa Islam wana tamani Sisi tuwa tamani tukutane nao Au tuomba tuwaone Au tuatamani itokee Fursa tukutane na hawa uh, Madui ili tupate kwa maliza Na maneno wakama haya Si maneno ambayo katika mafundishu ya jihad Wa islamu wanafara kwa ya sema Kwa ushahidi wa, wa maneno ya mtume Alayhi salatu wa salamu Fi hatha الحadif La tatamanna uliqaa al-adu Musitamani kukutana na aada al-islamu Hikma yake Unazuwani wakabainisha maneno haya Natuliabainisha Sisi tunataja sasa hivi kwa ufupi Kwa sababu tunafanya talchis Tupata kukambilisha haya manenu ambayo Haya kukambilika kata kada rasa ili opita Ibnu Hajar al-Asqalani Al-Hafith Rahimahullah wa ta'ala Akabainisha hikma ambili Ya wa islamu Kwa mbaha watakiwi Kutamani kukutana na adui Hikma ya kwanza Akasema li anna hu la ya'lam Ma ya'ulu ilayhi al-amr Li anna hu la ya'lamu Ma ya'ulu ilayhi al-amr Ni kwa kuwa mu islamu au wa islamu Hau wajui matokeo ya vita Yata kuwaje Nasa sisi pale au pale wa islamu Na potamani kukutana na aada Tunajuwaje sisi matokeo yata kuwa namna gani Ushindi utakua kwa nani Tutawalemea au wawa tatulemea Tutawa, Tutaweza kuwa Kuwa thibiti sawa sawa Au wawo ndi watakau Tuthibiti na kutu, uh, kutupeleka mbio Kwa kwa jili ya mambo kama haya Kwa mambo islamu hajui mambo ya gaib Ushindi ni mambo ya gaib Minal min, min umuri ileti استثار الله سبحانه وتعالى بها سياسه ساء ولا هيpendezi kwa muislamu ku kutafuta mambo kama haya yani kutamani kukutana na adui kwa hivyo hii ni hikma ya kwanza ekhwan kama alivosema ibn hajar anasema li annahu la ya'lam ma yaulu ilayhi al'amr na kaitilia nguvu hikma hii kupitia kwa hadith ambao tumesema ni hadith rawahu sa'id ibn mansur mursalan anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akawaambia wa islam la ta لا تمنوا لقاء العدو يعني لا تتمنوا لقاء العدو عسى ان تبتلوا بهم، وسببه انناweza مكاوى امتحاني كيطيئوا ما دوي هواء. هي الجمله الاولى، الحكمه يا الاولى، الحكمه يا الثانيه انا اسمع ابن حجر، وسببه كله كتماني، كتقطانا اعدا، هيسمع فيه صوره الاعجاب، فيه صوره الاعجاب والاتكاله على النفوس وقله الاهتمام بالعدو. Kwa sababu jambo hili napelekea wa islamu Wanakuwa na aina fulani ya kujiona Aina fulani ya kujiona Yani kujigamba Wa islamu kujigamba Walitikali hala nufusu Na wa islamu kuzitegemea nafsi zao Badala minalitikali alaman Alitikali ala Allahi Tabaraka wa ta'ala Wa islamu inawapelekea Wa najiitegemea nafsi zao Na kujigamba kwa nafsi zao Kwa mba sisi Tua tamani tuwaone kwa sababu twa, Wa islamu wakati ule watajona Kwa mba wawa wana wana nguvu na waislamu wao ndio walio na ujasiri wa kupigana kwa hivyo kwa ajili ya ya mambo kama haya ambayo yanaharibu ikhlas na yanaharibu msimamo wa waislamu fi ardhi al-ma'raka wahadi al-umur al-lati taqdah wa tat'anu fi al-niyat wa islam akatazaw liqa liqa al-adu sabab danya yake ina iko iijab iko kule kujiona na kujigamba na mambo mengine kama haya الامر الثالث من الاداب ومن الاحكام كذلك تلهبينها في الدرس اللي يمر ني سؤال الله سبحانه وتعالى العافيه قم بم الله تبارك وتعالى العافيه هي من مγον كذلك من الاداب وكيوا المسلم في ارض المعركه وانتكيوا بم الله جل جلاله العافيه مننوا هاا انا يتفندشني متوم عليه الصلاه والسلام اوامري المسلم لا تتمنى لقاء العدو wasalullaha ish wasalullaha alafia esalullaha alafia fi ard alma'raka nawaislam wanatakiwa nombe allah subhanahu wa ta'ala alafia afia ni kalima jamia jamia likun khay jamia kalima ambayo linakusanya kila aina ya khair ndani yake na ingia katika alafia ndio maana tukasema wa waislam wa nazoni wa nataja ya kuwa mtume alayhi salatu wasalam lihada kwa ajili ya jambo hili hasa almuslimin aliwahimiza waislam kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yas'al Allah tabarak wa ta'ala alafia wal ikthar min dhalik waislam umombe Allah jalla jalaluhu alafia kwa wingi na sanzote unapomwomba katika dua miongoni mwa dua zako fanya bidii usikose hili tamko la kumwomba Allah alafia wa hadha min tawjihat من التوجيهات النبويه من ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين ديما انا كنا جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استن الله العفو والعافيه حديثي تومي سوى درس اللي فات اس... توم عليه الصلاه والسلام اوامروا الاسلام استن الله العفو والعافيه اللهم امني الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه العفو امسامح والعافيه هي كلمه ambayo jami'a likulli khair fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah moja wenu hakika hakuna jambo ambalo atapewa bora zaidi ba'da al-yaqin kuliko afiyah kuna mambo mawili ekhwan jambo la kwanza ni al-yaqin muslimu anaomba apewe yaqin yaqin maho athabata apewe yaqin apewe athabat ala alikhlas athabat ala atawhid athabat ala aliman athabat ala alislam wa arkani hi yaqin muslim anatkiwa awe na na yaqin sasa baada ya yaqin madha yatlubu almuslim tumi alayhi salatu wa salam asema hakuna jambo ambalo mwislamu anapewa بورا زيدي بعد اليقين كل العافيه ديما انا كاتحميزا كاتوambia اسال الله العفو والعافيه فكل كييومبا نمومبي الله سبحانه وتعالى اللهم اني اسالوك العفو والعافيه اللهم اني اسالوك العفو والعافيه لماذا لان العافيه من او, أو خير ما اعطيه المسلم بعد اليقين ني جambo bora kabisa ambalo muslim anapewa baada anyanal al yaqin من الله تبارك وتعالى كذلك في جامع ترمذي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ترتاج حدثه كذلك في درس مضى أنا سيما العباس جئتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم العباس عم ياك ام تومي عليه الصلاة والسلام عم ياك علم جي ام تومي صلى الله عليه وسلم أكملیز يا رسول الله almni shay'an as'alullah 'azza wajall nifundisha kitu ambacho nitamuomba kwa kwa cho yani kwa jambo hilo nitamuomba Allah subhanahu wa ta'ala almni shay'an nifundisha tome alayhi salatu wasalam akamwambia ammi yake amwambia is'alillaha alafia is'alillaha alafia muombe Allah subhanahu wa ta'ala alafia abbas akaondoka asema famakathu ayyaman nikakaa masiku ya kukaa ثم جئته كشان كمجيء ثاني مره ثانيه نكاملهذا يا رسول الله علمني شيئا اسال الله عز وجل توم عليه الصلاه والسلام اككumbuka kwamba alabbas almuniza hili sala hili hili na mtume عليه الصلاه والسلام akarejelea jawabu yake ile ile akamwambia ya abbas ya amma rasulullah ewe abbas ewe ammi yake mtume عليه الصلاه والسلام اسال الله العافيه في الدنيا والاخره نمم الله سبحانه وتعالى العافيه في الدنيا والاخره فايوه منين هو هاي الثانيه انا اني اا اني اني اني اا نمم الله سبحانه وتعالى اني نمم يا اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره كلمه شامله كامله جا كلمه جامعه لكل الخير في الدنيا والاخره ان نمم الله سبحانه وتعالى اكو اكو العافيه العافيه من جميع البلاء عافيه من الفتن عافيه من المصائب عافيه من المهلكات عافيه kutokana na mambo mengi ambayo waislamu leo au muislamu anayakumba leo kuna mambo mangapi ambayo muislamu anayapitia filayli wan nahar fi sirri wal alan mambo mangapi ambayo muislamu anayapitia leo ayu alikhwa katika siri na katika jahiri usiku na mchana anapitia mambo mengi anapitia moja katika mambo ambayo sisi waislamu mara kwa mara tunayapitia mahu alfitan الفتن كقطعه من الليل المظلم في لازم نمم الله سبحانه وتعالى العافيه مانك اني قوه نمم اخصلمنيش على ذي الفتن ني كما امم الله سبحانه ونمم الله اني اسالك العافيه من الفتن كذلك في مambo anayopitia muslim masaib الدنيا والاخر البلايا الرزايا الخزي وغير ذلك من الامور kwa bonapo mombe allah subhanahu alafia mada tasaluhu wombe allah subhanahu wa taala aniuafiyaka min hathihi balaaya akusalimishwe tukwamana na hizi balaa na misiba na mambo mengine mabaya mabaya mambo makubwa ambayo wanadamu wanayakumba mara mara kwa mara kwa hivyo ni dua muhimu ya kwani ni dua nzito kile tunapomomba allah subhanahu tukumbuke haya maneno min min min dhimni addua au fi athna'i fi athna'i addua أبو ممبى الله جل جلاله تويكي بني نهاية كتك دعاء. هيني أداب ينجني أتاتو أو موجة كتك ممبو ماتاتو أبو يتمي أتاجه كتك زيلة أجالي ممبو ممبو ينتو كماننا إلى حديث. ديو مانا تكماليزة من نهاية كتك درسة ليو پيتر كو منيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول كو ممبى يألكوا كسيمك لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر Abu Bakr radhi Allahu anhu alko akisema ya alikhwa akisema la an uafa fa ashkur e inapendeza zaidi kwangu au unapendelea zaidi kwamba nipewe afia ili nishukuru napendelea hivo zaidi kuliko ubtala fa asbir kuliko kupewa mtihani ili nipate kusubiri vabaya mambo mawili ekhwani alafia ma shukuru والمصائب مع صبر فابوبكر رضي الله عنه كان يحب ماذا كان يحب العافيه مع شكر اول قوه akipendelea babakar asiddiq apewe afia ili yashukuru kuliko kuomba apewe apewe albalaya na apewe masaib ili apate kusubiri kwa sababu asabar ya ikhwan dhia subra ni dhia jambo ambalo linachoma jambo ambalo linachoma ikhwan sio nuru kama vile salat as-salatu nur والصبر ضياء نموغازه ambao unachoma kama vile mwangaza wa jua jallana shamsa diyaan wal qamara nooran na mwangaza wa jua unachoma kama vile tunavyojua kwa hivyo as-sabr ayyuhan shay'un mu'lim shay'un shaq shay'un thaqil ala nafsi al-insan ndio maana ikawa muislamu haombi Uh, misiba au hapendelee kupata misiba ili hapate kusubiri wewe unajua haja kwamba unaweza kusubiri au unaweza kuanguka au kufeli waislamu wangapi wamefeli katika misiba wamefeli katika mitihani wamefeli katika fitan na mambo mengine kama haya nasalla Allah subhanahu asalama As wal afia jambo lingine ayu alikhwa miongoni mwa ile mambo tuliyoyataja min adabi al jihad ni addua addua عند اللقاء والاستنصار هاي مننا امام نووي الدعاء عند اللقاء والاستنصار مسلم كذلك او اسلام ونبقوا ketika ارض المعركه ارض المعركه ا جيش ماويلي امبامانا جيش الحق وجيش الباطل يم اسماما ياكو تاري كوبامانا ساسا هapo وقت هو و اسلام وانا كثيرش دعاء وانا كثيرش دعاء na hivi ndivyo alamaana anabi sallallahu alayhi wasallam ماذا قال katika hii hadith anasema kisha akaomba mtume alayhi wasallam kwa kusema allahumma munzila alkitab wa mujriya alsahab wa hazima alahzab ehzimhum wanṣurna alayhim hada dua anabi sallallahu alayhi wasallam na mnao atafundishwa ikhwat tuyaombe kila wakati نا زاهدي نا زاهدي دعاه هي انسماما في ارض القتال في ارض المعركه ماجيشي ماويلي يمسما طائفه 2 زيمسما ذا قفبانا بين الحق والباطل والاسلام وانا ينينيك يتضرعون الى الله تبارك وتعالى بالدعاء يطلبونه النصر يسالونه العزه يسالونه التمكين نمambo kama haya ambayo mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akiaomba yakowazi kama inabainika katika hadithi hii وكننا كذلك جملة الى 5 امبالا تنالونجهزا في درسها اليوم الامر الخامس من هذه الاداب وهذه الاحكام الصبر عند اللقاء الصبر عند اللقاء جاء ذلك في هذا الحديث ketika هي حديث توم عليه الصلاه والسلام وانا تفundيشا الجمله الى 5 توم عليه الصلاه والسلام ماذا قال قال فاذا لقيتموهم فاصبروا فاذا لقيتموهم فاصبروا فلهو هي انا تفundيشا يا اخوان مهم ومهم والصبر عند اللقاء الصبر عند اللقاء وكاتي ومبامانه ينapو pambana و المسلم ينفعه kujisubirisha او وانتkiwa ina wajibu muislamu ajisubirisha subra hi ya inda liqa ikhwani subra nzito ni subra nzito ambayo inatathiniwa muislamu anapewa ikhtibar muislamu daraja yake ya iman na daraja yake ya yaqin na daraja yake ya tahammul في الطاعه في مثل هذه الاوقات الحرجه ومثل هذه الاوقات الصعبه ketika hizi nyakati ambazo ni ngumu nani ambaye anaweza kustahimili akiona panga zinapita katika shingo na muslimun fi ard al-ma'raka madha yaraw yaraw al-ru'us tatatayar wa nauna vichwa vinapeperuka warimah tadkhul fi al-sudur na namikuki inapita katika vifua na katika migongo inapita mikuki na katika matumbo na katika vichwa na katika shingo hadhi hi al-mashahid hathihi al-manazir yaraha al-muslim fi ardhi al-ma'rakah hizi ni manaziro mwislamu anaiona kwa macho katika ardhi al-ma'rakah na wewe uko pale sasa nafsi yako na roho yako inakwambia pale unapokwenda moja katika mawili imma ash-shahada wa imma al-faws mmoja wakati kama yule shahada au al-faws na muona mwanzo yule pale kichwa hicho kinarushwa mwingine mkuki yule unaingia mwingine mshale yule umerushwa na wewe hujui wakati gani au tam yoyote na wewe pia utafamiwa kwa upande gani imma nipanga au mkuki au mshale hadha mوقف ya ikhwan يحتاج الى ماذا يحتاج الى يقين يحتاج الى ثبات na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ماذا قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا فثبتوا ان احتاج الى ثبات سي مambo سهالي اخوان سي مambo سهالي كبيس في مسائل الجهاد من المسائل الشاقه على نفس دي مانه الله سبحانه وتعالى كايتها من الامور المستكره مambo ambayo yanachukizwa katika nafsi ya mwanadamu كتب عليكم القتال وهو كرهن لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم كره قتال نكره يا اخوات كره لكم مambo mbayo nafsi haitaki nafsi nataka kuishi alnafs turid au au tuhib adda tuhib al-aish fi hadhihi al-ardh ya ayyu allatheena amanu ma lakum idha qila lakum infiruu fi sabeelillahi thaqaltum ila al-ardh ارضيتم في بالحياه الدنيا من الاخره فايو هاي هي المambo mazito ayo alikhwa na ndio maana almuslim yahtaju ila alṣabr na hi ndio sababu ya msingi ya imam nawawi kuweka hadithi hii pahala hapa hi ni alṣabr ala ta'ah alṣabr ala alṭa'ah ila ila ta'ah baio nafsi kwa kaida haitaki nafsi aitaki mambo kama haya ni mambo ambayo muislamo lazima ailazimishe nafsi yake ipite katika milango kama hii kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum na muislamo wakati mwingine au mwanadamu wakati mwingine katika katika manzar kama hii au mooke kama hii akipata fursa anafanyaje anakimbia ndio maana allah subhanahu wa taala akaweka ya kwamba kukimbia katika mookif kama hii ni moja katika kabairu dhunub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 ف لمن الذي يتولى في ارض القتال في ارض المعركه يقول انا يجهوزا مغونواك في ارض المعركه وقت انا पंबाना يا كاونا مambo yamemzidi akageuka akapata fursa huyu akakimbia akaenda zake هذا من كبائر الذنوب تومي عليه السلام ماذا قال اجتنب السبع الموبقات جيبوشيني يا له مدامبي سبعه ينوي انغاميزا واحد في تلك هذه المدامبي سبعه ماذا قال قال عليه الصلاه والسلام والتولي يوم الزحف ككيميا ketika يوم الزحف يوم القتال يوم المعركه اذا حمى الوطيس طانز imechacha pale mnadama kaona hapa sasa mauti yanakuja akakimbia la afai muslimu kukimbia unathbutu pale fathbutu washkurullaha kathiran la'allakum tuflihun humtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ili mwapate kafaulu wa atiullaha wa rasuluhu ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولهو هي ديلي ni jambo lingine ambalo linatokana na hadithi hii wa huwa min adabi alqital wa huwa min ahkam alqital nahi kama tulivyosema e ikhwan ndio moja katika sababu nzito ya msingi iliyomfanya imam anawi akaweka hadithi hii katika babi asabrat nyingine ya sita ni tajridu tawakkuli ala allah tbaraka wa taala haya ni maneno imam al-hafidh ibn hajar ibn hajar anasema katika hanithi hii kadhalika tunatoa faida ya kwamba waislamu wanatakiwa wafanye jambo ambalo linaitwa tajridu tajridu atawakkul ala allah yani ile tawakkul ala allah yote tunamfanyia allah subhanahu wa ta'ala yote inapewa allah jalla jalaluhu hatutegemei waislamu hawafai kutegemea kabisa kabisa jambo lingine si walla jalla fi'ala hatutegemee idadi hatutegemee silaha hatutegemee pale pahali sisi tulipo pengine tuko juu au tuko pale ambapo wale wanaopigana wanasema pahali strategic hatupia tutegemee jambo lolote minal umuri dunyawia hadi asbab lakini man alladhi biyadihi anasar man alladhi biyadihi tamkin man alladhi biyadihi alhazima من الذي بيده العزه <تصفيق> الله تبارك وتعالى فانا العزه لله العزه لله تبارك وتعالى وحده فايوه من هنا يا انه tukamana na hadithi hii ya mtume عليه الصلاه والسلام pindi aliposema salawat rabi wa salam alayhi fi du'a wa hazimal ahzab galia hikma galia bayan ya mtume عليه الصلاه والسلام na risala انه تغوصممش في نفوس الصحابه عقيده انه تغي جنج متومه عليه الصلاه والسلام في قلوب المؤمنين يقال ايها المؤمنون pamoja na idadi pamoja na silaha pamoja na yote mlio nayo mlio mlio kuja nayo fi ardh al-ma'raka لكن من الذي يهزم الاحزاب الله تبارك وتعالى ديما ان قال سمه وهازم الاحزاب الله جل جلاله هو الذي يهزم الاحزاب Sisi tuatumia pangazetu, tuatumia silaha, tuatumia mikuki, tuatumia mishale, tuatumia katha wakatha wakara. Lakini siyo hii inayoleta, inawisababisha hazima. Wala siyo hii inayoleta nasur wa tamkin. La, alladhi yaati bin nasur wa tamkin huwa Allah. Izi ni sababu tu. Haya ni masala ya akida. Mambo mazitu ya ikwan, muhimu muhimu sana tuyafahamu. Kwa sababu wa islamu unapote teleka katika masala haya. na wanapokosea katika mlango hili ndipo wanapopita katika barabara isiyo kuwa sio barabara isiyo kuwa ya sawa na ndio unaona sahaba tu rasulilah sio watu wengine sahaba rasulilah walipoteteleka kidogo katika mlango huu wa aqida katika masala haya allah subhanahu wa ta'ala madha aqabahu fi yawmi hunain wa yawmi hunain idh a'jabatkum ha مكونه القباده ينه اللي يتكاو يساعديه يوم حنين والكوو ونجي صحيح كم عددهم 12000 مقاتل 12 10000 اللي كجا ناهو متومه عليه الصلاه والسلام من المدينه اكجا ناهو امتى ارض مكه وكجا وكافغوا مكه يوم فتح مكه جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم 10000 مقاتل Wale katika fathumaka, waka wangezeka alfa mukatil, alfumbili, waka wangezeka wengine. Idadi yao sasa angapi total, elfu kuminambili wa islami. Wale elfu kuminambili ndiyo loo kondahune. Iko idadi kama hii wambayo, isha pijana katika vita vile vupita, hamna, hata vita vimoja. Hawa kutokea idadi hii, haikuwa katika badr, wala uhud, wala vita vupot, vya nyuma, wale vupijana wa islami. هي نفيتا فيا قوانزا عن بفو اسلام ونبيانا عددهم عش اثنى عشر الف مقاتل بكبا ذيا وكسيما علماء في بعض الاثار في بعض الاثار جاءت وهي صحيحة أنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة ليو هاتوازي كشيندو أتكو سباب السيسي نكدو غوك هاتوازي ليو لازيم ارتوى مليزة جما إدادة هي الفكم نبيل آه ليو جماعة كيباتا و يوم حنين الله سبحانه وتعالى كاوكوم بشا في سوره التوبه ويوم حنين كوكين ايي سيكو يا حنين فوا ليكوسيا ولتتلكا الله سبحانه وتعالى كاوويكا ساو كاويكا ساو اا بكا وكاانزا كوكيميا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبري بعد يا كووا با سومو نا بعد اشوا با لسن سسد يؤ الله جل في علا اكثرمشه شا... النصر ناكترمشه وشندي ثم انزل الله سكينه على رسوله وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين فايوه هي درسين جديدين وهذا من اعظم الاحكام المستنبطه من هذا الحديث ايها الاخوه الصبر عند اللقاء درس يا مشو حكم آداب أم يا مشو في اداب يا مشو ambayo ni ya sabaa inayotokana na hadithi hii tuliomba katika darsa la iliyopita kwamba kuna sabatu ahkam au adab zinazotokana na hadithi hii na hii ni ya mwisho ya sabaa ya sabaa ayuha ikhwah ni kwa inatakiwa ala alqaid qaid almuslimin qaidi jayshi almuslimin qaid juyush almuslimin fi ard alma'raka yanbaghi lahu an yuhath almuqatilin ala aljihad وَيُرْغِبُهُمْ بِالْخَيْرَاتِ أَوْ يُرْغِبُهُمْ فِي الْجَنَّةِ قَائِد كَمَانْدَا وَجَيْش يُوله كَمَانْدَا وَجَيْش لِلْجَيْشِ كَاتِكَ أَرْضِ الْمَعْرَكَةِ سَاسَا يُوله كَمَانْدَا وَاو بِيُوله الْمُقْبَوَا وَكِفِتَا كَاتِكَ مَامْبُو أَمْبَايُو أَنَا تَاكِيوَا كُيَافَانْيَا قَبْلَا يَا فِتَا كُسِمَامَا أَنَا تَاكِيوَا أَنْ يُرْغِبَ الْمُقَاتِلِينَ يَحُثُّ الْمُقَاتِلِينَ عَلَى الْجِهَادِ ويُرغِبُهُمْ وَيُبَشِّرُهُمْ أَنَاوَطَ بِبِشَارَةٍ أَنَاوَطَ تَرْغِيبَ التَرْغِيبُ بِمَاذَا التَرْغِيبُ بِالبِشَارَةِ التَرْغِيبُ بِالخَيْرِ أَنَاوَطَ تَرْغِيبَ فِي أُمُورِ الْخَيْرِ أَنَاوَ بَشِيرِيَ مَامْبُو مَازُورِي أَنَاوَ حَمِيزَا كَاتِكَ جِهَادِ كِشَ نَاوَ بَشِيرِيَ أَنَاوَامْبِيَا أَيُّهَا النَّاسُ كَاتِكَ مَامْبُو مَازُورِي أَمْبَايْ مْتَايْطَاطَا مُكِفَا لَايُو هَطَا إِمَّا الْجَنَّةَ وَإِمَّا الشَّهَادَةَ وَإِمَّا الْفَوْزَ نذكير بشهاده ما هو الجزاء تكبض شهاده جزاء هذه الشهاده الجنه انا ناوى طرغيب يعني ترغيب يا اخوات كنيو ميتش yake ni الوعيد الوعيد كيبو ناوى طرغيب انا واحميزا na pamoja na kuhimiza anawa anawapa yale malipo mazuri watakao yapata wale watakao shiriki katika vita نا حكم هي و هي آداب كذلك ينطقمنا هاي حديث قال ليبصم صلوات ربي وسلامه عليه واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف هي من احكام الجهاد اخوات وسبب متومه عليه الصلاه والسلام منو haya sio kwamba amesema katika vita hivi peke yake ilikuwa ni kaida yake fi ard al-ma'raka kabla havijasimama vita anawhimiza sahaba ala jihad kisha anawapa targhib anaapa tarikh ukirudi nyuma katika vita vya badar vita vya kwanza vya badar ghazwat ubadar alkubra tume alayhi salatu wasalam mambo haya kadhalika aliyafanya na maneno haya vile vile mtume alayhi salatu wasalam aliya aliyasema madha qala qala alayhi salatu wasalam qumu ila baada kwa shahui miza fi jihad kisha akamwambia sahaba rasulullah akamwambia qumu ila jannatin peponi. peponi. Pepo ambayo ಸಹ pale pale ಪಾಲೆ نواك سماما وكشيك سلاح زاو وكا ينجي في ارض المعركه صحابه واحد جنه لكي انيتوا ا عمر عمر رضي الله عنه هذا عندما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم البسكم من النهيه امت مه عليه الصلاه والسلام قال يسم بخن بخن جنه ardhu hasamawati wal ardh bakh bakh ni tamko ambalo linatumika katika lugha ya kiarabu hasa wakati ule yani ni kama kusema ole wangu au ni hasara ilioje pepo ambayo upana wake ni baina ya mbingo na ardhi tume alayhi salatu wasalam akamuuliza mbona unasema bakh bakh akamwambia tume alayhi salatu wasalam rajaa an akuna minhum mimi nasema neno haya Ili mimi ni, nataragi Niwe ni miongoni muhawa Watu ambawa wateingia Janna ardu hasamawati wal arfu Allahumma jaanna minum ya rabbal alamin Mtume alaihissalatu salama Haka mambia sahaba waki huyu Haka mambia anta minum Wewe ni katika wawa ah, Kusikia manenu haya Pale pale katika mfuku waki alikuwa na tende Fa akraja tamaratin Haka towa zile tende kidogo alizo kwa nanzo Haka anza kustafuna Zile tende za mwisho Anakula riski yake ya mwisho mwisho Aingie zasa ardha المعركة. Baada kuwa wakati na pukula tende mwenye waka jambia. Ana sema la in hayitu hata aakul hathihi tamarat. Inna hala hayatu ntawila. Mimi, ni kiendelea kuhishi. Mpaka ni malize kula hizi tende, basi hawe ilmaisha marifu. Tende kidogo tuta cha cha lizo kwa nazo katika kifuku kwa chanke pali. Katika kiri bandogo. اكازيتو ازيلتندى وقت ان اني اليو انزا كوزيل ازيلتندى ان اسما لا ان حييتو حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله اكازيتو طلب مال ازيلتندى انا حاجه ناس معيشه مرفه بب الارض والسماوات والارض يعني سوبيري ميمي نكان لا تندى فتركه التمرات هكينجيا في ارض المعركه فقاتل رضي الله عنه وارضى حتى حتى قتل فكافا فنالا na <Nale> la shahada kwa hivyo kufikia hapa ayu alikhwa inakuwa tumekamilisha hadithi hii au tumekamilisha babu sabr na tumekamilisha hadithi hii na kukamilisha hadithi hii ya Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Auf radhiyallahu anhu inakuwa tumemaliza mlango wa sabr walilahi alhamdu wal minna awwalan wa akhiran na mlango ambao tumeanza muda mrefu kule nyuma umechukua wakati fula, fulani sikumbuki hasa ni muda gani ولا ليس هناك عبره متعلقه بالوقت لكن نشكر الله سبحانه وتعالى وقد توهيشا اكملش الملغوه وصبرنا وكوweza kupata zile faida zote ambazo zimetokamana na na hadithi hizi kwa hivyo tunaingia inshallah taala sasa hivi moja kwa moja katika hizi dakika zilizo zilizo salia kabla ya adhan na baada al adhan tunaingia inshallah taala katika mlango unaofuata fi kitab riadha salihin ambao ni babu asidq babu asidq mlango huu ambao tulinuiya kuanza leo inshallah taala kwa sababu ya kwamba tumekamilisha mlango asabr isipokuwa labda nyinyi wenzangu ikiwa mna maswali fulani mtaka kuuliza basi tunayo fursa kidogo pengine kuanzia hapa mpaka adhan al-isha maswali yanohusiana na babu sabr na kama hakuna tuwengie moja kwa moja fi babu asidq na ma ikhwan في شيء ما في شيء طيب كنا نتكلم كاتك باب الصدق ايخوان باب الصدق ملango الصدق يا إخوان؟ الصدق معناه انه وكويلي ملango huu ni mlango mwingine ambao ni muhimu fi hayat almuslim bal huwa min a'zami alabwab fi hayat almuslimin ni katika milango mikubwa mikubwa kabisa katika maisha ya waislamu leo babu alsidq alsidq kwanza maana yake ikhwan maana ya sidq huwa kabisa maana mtu kusema jambo jambo jambo Au au Au Au kufanya jambo ambalo linambatana lina Na waqa, na ukweli katika katika katika katika Katika maneno Ingawa nyingi ukiangalia asidq Wameinasibisha wame sana ya maneno Utasikia katika ಸದಸಿ ಮಸಾಲ Huwa qawlu Kwa hivyo mara nyingi sit inaeleweka kwamba ni ni maneno lakini mtakuja kuona baadaye katika katika sharhi ya kwamba sitqi sio maneno pekee yake bali sitqi inaingia katika ahwal sitqi inaingia katika a'mal na mambo mengine kama haya Hizi ni tafasili ambazo zitakuja baadaye lakini kwanza kabisa tuelewe ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia swala la sitqi ndani ya Quran na Imam Nawawi mfumo wake katika Riyadus Salihin ni mfumo mzuri sana Kwa hivyo kwanza kabisa kabla hajafungua ahadihi kabla hajaanza kusimulia hadithi kwanza Imam Nawawi radhiyallahu rahmatullahi ta'ala alayh kwanza anaanza kutaja ayat ayat baadhi ya ayat zinazohusiana na mlango ule kisha aanze kutaja ahadihi kwa hivyo hapa katika babu sitqi Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayh akataja aya tatu aya tatu aya ya kwanza akasema ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin hiya aya ya kwanza inayojulikana iko katika surati at-tauba aya kamili aya ya pili ni sehemu ya aya sio yote sehemu ya aya imamu nawawi akatosheka na mahali wa shaidi peke yake akasema was-sadiqina was-sadiqat ambayo ni sehemu ya aya katika surati al-ahzab aya nyingine ya tatu kadhalika ni sehemu ya aya sio kamili Imam Nawawi akainukulu akanukulu mahalli shahid yake akasema walau sadaqallaha lakana khayran lahum walau sadaqallaha lakana khayran lahum fi surati muhammad kwa hivyo hii kadhalika ni sehemu au baadhi ya aya sio aya kamili kwa hivyo Imam Nawawi akatujia hizi aya tatu ambazo tafsiri yake takriban ziko wazi hatutaki kuingia ndani sana katika masaa ile tafsiri lakini hii aya ya kwanza na wakumshia bhai waishapita kule nyuma kwa ipokuo tunazungumza masuala ya at-tauba katika babu tauba ilikuja hii aya ya ayy walladhina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin kwa sababu ni aya ambayo inazungumzia wale watu watatu ambao walitakhallaf an an an an ghazwati Tabuk walibakia nyuma katika ghazwati Tabuk tamko la sawa zaidi ambalo limekuja ndani ya Qur'ani ni kuwa khulifu wa ala thalathati alladhina Hulifu, hawa kuweza kushiriki katika gazu ya tabuku Sahaba Rasulillah, siwa wanafika Yekwan, tuiliwane vizuri Ni sahabatu Rasulillah Wachana na wale wanafika Ambawa wawo, wali bakia nyuma Kusuri, hawa kutaka kushiriki Katika vita, kwa sababu ya unafika Kwa sababu ya unafika Hawa na iman Lakini hawa ni sahabatu Rasulillah Walikuwa na iman Tasa yalipita makosa fulani Yalipita, yalipita mambu fulani Ya kawafanya hawa kuweza kushiriki لكن المساحبه وان جليكان هلال ابن اميه كعب بن مالك مراره ابن الربيع وان جليكان ثلاثه وعلى ثلاثه الذين خلفوا فلهو الله سبحانه وتعالى كتب هذه الايهكم مناسبه ووتوها لكن العبره ليس بخصوص السبب بل بعموم اللفظ كيش ايه الثانيه انسموا الصادقين والصديقات نواقيله في كتابه وناقيل في كتابه na aya hiyo inasema falau sadakallahu lakana khaira lahum in wahusu wanafik ambao walikuwa wanadhihirisha mambo ambayo hayakuwa nia kweli allah subhanahu wa taala akawaambia maneno haya kuwahusu wanafik hao itakuja maneno haya pengine baadaye kwa kirefu zaidi inayotuhusu zaidi ikhwan sasa hapa ni ahadi hizi ambazo imam nawi ataanza kuzitaja lakini kabla hatujaingia katika hadithi tuelewe ya kwamba ya ikhwan masuala haya muhimu سؤالنا الاول او مساله الاو الاولي ان يكون الصبر على ثلاثه انواع او على ثلاثه اقسام صبر عفوا الصدق الصدق ميمي غ... بعد بونغو لango liko katika kule nimeshikana na sabr bado lakini tumeingia katika mlango mwingine afa kwa hivyo nikikosea nikumbusheni wewe wewe na kia imam maana bachti طيب تuko katika صدق يا اخوان فبوي نسما صبر منirekebisha niseme صدق ai wakati mwingine akili inasema mwingine na akili mdomo unazungumza maneno mengine taibai ikhwan asidqu ala thalathati anwa' ukweli unagawanyika katika sehemu tatu ukweli tuko kwenye sita ikhwan unagawanyika katika sehemu tatu thalathat anwa' au thalathat aqsa tushike hizi thalathat anwa' tuzitaje alafu baada aladhan tutaanza kuzitaja moja baada ya moja anawul awwal asidqu ma'allah الصدق مع الله تبارك وتعالى وهو اعلى انواع الصدق اعلى درجات الصدق اعلى مراتب الصدق اعلى منازل الصدق صدقي له يجو كبيس هو الصدق مع ايش صدق مع الله تبارك وتعالى انتي جا نداني kidogo mtaona صدقي هيني صدقي جاني ناني صدقي اينا جاني ناسي سيجه تو nayo صدقي هي او تويسيكيا هاي النوع الثاني من الصدق الصدق مع الناس وكوييا نوطakiwa uwe pamoja na watu النوع الثالث من الصدق الصدق مع النفس الصدق مع النفس واضح يا اخوان هاي الاخمصه قبله ياذيني هبوا زレجلي هزي انواع الصدقmابذ تم استرجع بحركه حركه النوع الاول والثاني والثالث نعم الناس. الناس ايوه ما شاء الله عليك احسنت بارك الله فيك طيب اذبرك بارك الله فيك النوع الاول من انواع الصدق ايوه الاخوه الصدق مع الله نكون نقول لله جل جلاله هذا هو اعظم انواع الصدق معنى هي نوع من الصدق ايخوان دنياك قلنا مننن منينه هوان ذوني شيخ الاسلام ابن تيميه انا مننن مزوري ينعكس على هي نوع من الصدق كلام طويل وهو كلام يعني في غايه القوه وغايه الجمال كذلك الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله ana maneno mazuri ana uhusiana na hii asidqa maallah ametaja katika kitabu chake mashhuri manazil madarij asaliqin madarij asaliqin fi manazili iyyaka naabud wa iyyaka nasta'in akataja hii asidqa maallah fi safahat maneno mazuri mazito marefu ambayo kwa hakika ni marefu sana na tokea nukulu tachukua wakati mrefu sana katika wakati ambao tunapendelea kuzungumzia maneno haya ndani yake ಅಹಾ ನೋ ಮಾ ili kwa haraka ni mfano mfano kama miwili wa kwanza ambaye ana mtihani ಮನೆ ನುಹಾಯ sigara ತೀವನ wa sigara ni mtihani Yulambaya hakubali kama ni mtihani Basi nambidi aje tunfanyi mtihani Lakini <laughs> ufutaji wa sigara ni mtihani ya kwan La yunkiru dhalika inla Mukabir wa muanit La uridha na akula jahid Haya Sasa Wakti mgini waweza kumisikia muslamu yulia ufutaji wa sigara Hakukombia Mimi insha Allah nta iwacha Insha Allah natawacha Sasa pale Muislamu akisema mimi insha Allah nitawacha haya maneno huwa mara nyingi Muislamu haielewi wala hafahamu kwamba ni sawa sawa na kama ahadi ambayo unatoa kumpa Allah Jalla Jalala Sawa wakati unapozungumza maneno kama haya Muislamu atakiwa awe na ukweli na Allah Jalla Jalala kwa sababu kosa hili ni jambo linalohusiana na dini yako jambo linalohusiana na amal yako unayofanya kumfanyia Allah jalla fi'ula tunalielewa vizuri hapa ikhwan kazaika sio sigara peke yake jambo lingine lolote ambalo muislamu analo katika makosa hata akisema mimi nitaacha au mimi nitafanya hivi sasa ile ni kama ahadi wewe unampa Allah subhanahu wa ta'ala kasa wewe utakuwa ni mkweli katika maneno yako kiasi gani ile inaitwa sitq ma'a allah sawa sawa na kusema kama ahadi ndio maana allah subhanahu wa ta'ala sitq aina hii ameitaja ndani ya qur'ani wakati mwingine kwa lafdu ya nini ahadi soma suratul ahzab inasemaje inasema minal mu'minina rijal ايش صدق ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هي اللي ينيتوا صدق ما الله وكلي ان الله سبحانه وتعالى امر من اعظم وليس من اعظم بل هو اعظم درجات الصدق واعظم منازل الصدق وكشامبا الله سبحانه وتعالى وكلي na kumonesha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli basi Allah jalla jalalu ataweka ukweli wako ule na akulipi kulingana na ule ukweli ule umpa kwa visi sitoelewe maneno haya ekhwan kwa mujibu wa ufahamu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja na miongoni mwa zile aya tatu alizozitaja Imam Nawawi katika riadha salihin chini ya babu sitq moja katika zile aya tatu moja inazungumzia sitq ma Allah ينسمع قالوا صدق الله لكان خيرا لهم يعني صدق مع الله تبارك وتعالى وكوينا الله جل جلاله فصار سيسي تشقوا وكوينا الله جل جلاله كاسياني صحابه واحد في حديث شداد في سنن النسائي سنن الصغرى للنسائي sio كبرى صغرى للإمام النسائي صحابه moja mmoja arabii alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akachukua bai'a baya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kisha akamfuata aman bin nabiy alayhi salatu wasalam wabayaa baada al-bai'a halafu akaenda kaka ila sahaba pala fulani akawa pamoja na mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi بعده مودا kidogo صحابه wakamjia yule arabi arabi unamjua arabi ikhwan رجل من وين من الباديه بعض يا صحابه wakamjia walipomjia wamemletea nini wamemletea zawadi yule arabi akawauliza akamwambia ma hadha wale sahaba wakamjibu akamwambia hadha qismun qasamahu lakannbi sallallahu alaihi wasallam hii ni sehemu miongoni mwa zile sehemu ya, ya ya mali ya vita, ya vita iliyopatikana tume alayhi wasallam anagawanya kwa sahaba zake sasa wewe kadhalika pia akakupa sehemu yako oh, wewe umeamini wewe ni mmoja katika sisi kwa hivyo na mtume alayhi wasallam kadhalika pia wewe amekupa sehemu yako hii hadha qismun qasamahu laka an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam skizeni vizuri ikhwan yula arabi akhadha akachukua ile sehemu aliyopewa fa ataa bihi nabiyya sallallahu alayhi wasallam akaja nayo mpaka kwa mtume alayhi salatu wasalam akamuliza mtume ya rasulullah ma hatha ewe mtume wa allah nini mtume akamwambia vile vile kama alivyomwambia wa sahaba akamwambia hii qism mimi nimekukanyia kama vile nimeagawanyia sahaba tu rasulillah sahaba zako yule sahaba akamwambia ya nabiyya allah Ma Ma ala ala ala Mimi Mimi Fi riwaya Riwaya Kwa ajili ya kama haya vizuri ikhwan ಅಲಹಾ ಮಿಮಿಸೋ ಯು ಕಾ ಅದೇ ಕೂ ಯ Wala, riwaya nyingine, mimi mimi Mimi kwa ya ya kupata mambo kama haya Inni Ala an urma huna Rasulullah Ili, kurushiwa mkuki uje hapa nife, الجanna, Hiyo ಕುಟಾ ಯು ಶಿವಮ ಕುಟಾ na hii ndio sababu mimi nimekupa bayaa ye ndio bayaa mimi sikukupa bayaa ala umori dunia ala alamal na bayaatuk ala an urma ila hauna sahabi anasema shaddad aliyepokea hadithi anasema fa ashara ila halqi akaishiria koo yake urma ila hauna hapa uingie mkuki utoke na huko faamut nife faadkhul aljanna ye ndio mimi nimekufuta nalo tume alayhi salatu wasalam akamwambia in tasduqillah ukiwa wewe basi ni mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala yasduqka na Allah subhanahu wa ta'ala na yeye atakulipa kwa ukweli wako huo atakujazi na huo ukweli Ata kujazi na huwa ukweli. Na utawuna ukweli wa Allah subhanu wa ta'ala. Kama anafi wahidi wajawake, yale anafi wahidi la yuklifu allahu waada. Kwa hivu na yeye pia yasdukka. Kama vile wewe utakavu ukweli na Allah jalla jalalohu. Aka ondoka. Hakui chukuo ile mali. Hakusema basi kwa lewe wachan chukuo ile. A-a. Aka simama na msimama wake ule. mimi mnakupa bai'a ala an urma ila hauna fa amut oskizeni maneno ya akwan angaleni iman kondoka akaiwacha ile mali pale ma akhala ha tadirha moja akuchukua akiocha kende zake zikakaa siku za kukaa muda mfupi kukatangazwa vita jihad kitangazwa vita vya jihad jamaa akachukua upanga wake alikuwa anasubiri hiyo siku akaingia fi ardh al-ma'raka akapambana na aadaa ul-islam akapambana nao hata kutil paka kawa fa utiya bihi maktulan mahmulan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akaletwa mpaka kwa mtume alayhi salatu wa salam akiwa umebebwa na masahaba akawekwa mpaka mbele ya mtume sala watu rabbi wa salamu alayh mtume alipomona akauliza a huwa huwa a huwa huwa ndio huyu huyu ambaye aliyekuwa akisema yale maneno sahaba akamwambia hua hua ndio yule yule akiangalia katika koo yake kweli pana mshale ulioingia katika koo tena sahabi yule shaddad anasema katika sehemu ile ile aliyoweka kidole chake pale pale ndipo kukapita mshale kama alivyoishiria katika kwa mkono wake akaja akaweka pale mabago mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam home akasema sadakallah fa sadqa alikuwa mkweli na Allah jalla jalalu na Allah akawa mkweli na yeye katika ahadi yake na akawa mkweli na yeye Allah jalla fi'ula katika katika ahadi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake akawa mkweli kwa hivyo hii hapa huu ni sidiq ma Allah nasali Allah tبارك وتعالى anirzukana sidiqa ma Allah innahu samiu mujib ವಸಿ ವಸಾರಕೀೀನ ಮಹಮದ ವಸ್ಕಮ್ ವರಹಿ ವಬರಾಕಾ